أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مدنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِهِ فَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَ رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَهُمُ مُدِرِمُونَ فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَبَاعُونَ وَتَرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُرَاقُونَ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 وَلَقَدْ نجينا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ العذاب المهين من فرعون إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ إِنَّ هؤلاء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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم صعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزودناهم بحور النين يدعون فيها بكل فاكهة آمينين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم